كان آخر حديث كنا توقفنا عنده حديث صلح الحديبية دائما مع باب الجزية والعدن من كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام هذا الحديث. الذي فيه هذه المعاهدة المشهورة والتي فيها من الأحكام والحكم والفوائد والعظات الشيء الكثير. وكنا أظن بدأنا ذكر بعض فوائد هذا الحديث أو هذه الحادثة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي مكة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مدينته قاصدا مكة يريد العمرة فمنعه من ذلك أهل مكة وتعاهدوا معه عهدا وتصالح معه مصالحة عرفت بعد ذلك بصلح الحديبية وذكرنا بنود هذه المصالحة و. ذكرنا بعضا من هذه الفوائد آخر هذه الفوائد أن هذا الصلح كان سببا لفتح مكة والله جل وعلا أنزل قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا هذه الآية الكريمة أنزلها الله تبارك وتعالى بعد بعد صلح الحديبية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من مكة التي منع من دخولها والطواف ببيت الله الحرام أنزل الله جل وعلا عليه هذه الآية الكريمة ولهذا الصحابة أهم درس أخذوه من صلح الحديبية اتهامهم لآرائهم وهذه فائدة من الفوائد التي ينبغي أن يستفيدها كل مسلم أنه ينبغي عليه أن يتهم رأيه وأن لا يعتقد العصم في رأيه هذا مطلقا هذا مطلقا أما أن يضرب نصا من نصوص الشرع سواء كان آية منزلة أو حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام برأي رآه أو فكرة ظهرت له فهذا لا يجوز ولا ينبغي لمسلم وهو من المحاد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ما قضاه الله هو الحق وهو المحقق للمصلحة وهو الذي فيه الخير والعدل لا ينبغي أن يعارض لا يجوز أن يعارض بأي حال من الأحوال ولهذا الواجب في النصوص الشرعية التسليم التسليم للنصوص الشرعية التسليم اعتقادا أن يعتقد أن هذا الحكم حق وأنه هو العدل وأنه هو الذي يحقق مصلحة العباد في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة وأن الخير في اتباع هذا الحكم وهذا النص وأن الشر والضلال. والظلم والعدوان في مخالفة أي حكم من أحكام الله أو أي نص من النصوص الشرعية هذا درس عظيم استفاده الصحابة ولهذا كانوا يقولون بعد صلح الحديبية أنهم بعد صلح الحديبية أصبحوا يتهمون آراءهم لأنهم رأوا شيئا والله جل وعلا والله تبارك وتعالى حكم بشيء خالف ما ظنوه واعتقدوه ظنوا في صلح الحديبية دنيا لهم في الدين والله جل وعلا أعزهم في صلح الحديبية ونصرهم ومكن لهم في أرضه بعد أن مكن لهم في فتح مكة ومكة أم القرى أذعنت بعد ذلك جزيرة العرب بأسرها والله جل وعلا فتح على هذه الأمة الفتح العظيم ودخل الناس في دين الله أفواجا كما قال الله تبارك وتعالى في صورة النصر إذن من فوائد هذه القصة كذلك من فوائد هذه القصة ذكرنا هذا اتهام رأي اي اتهام الرأي في الدين فلا يجوز لمسلم أن يقدم رأياً على حكم من الأحكام الشرعية لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما فيه خيرنا وصلاحنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يقول الله جل وعلا صحابة كره أن يرجعوا إلى المدينة من غير أداء العمر كره كذلك بعض البنود من معاهدة أو من صلح الحديبية وظهر لهم فيه الظلم وكذلك هو في ظاهره ولكن غابت عليهم أو غاب عليهم أمر عظيم أن أن المسلم قد يضطر إلى الضرر لأجل تحقيق المصلحة العظمى قد يتضرر المسلم الضرر يسير الذي يحقق له مصلحة عظمى بعد ذلك وفي هذا من فوائد هذه <تصفيق> هذه القصة كذلك أن بعض أهل العلم جعل جعلها دليل لقاعدة ارتكاب أخف الضررين أن صلح الحديبية أو ما يتعلق من الأحكام المتعلقة بصلح الحديبية فيه دليل على قاعدة ارتكاب أخف الضررين بمعنى أن لو تعارضت أو لو تزاحمت على المسلم مفسدتيني مفتدتين ولا بد له من تقديم واحدة منهما وتأخير الأخرى فلواجب عليه في هذا الحال بدليل الكثير من النصوص الشرعية منها هذا النص أنه يجب عليه أن يقدم أخف الضررين ويدفع ويدفع الأعظم، كذلك إذا تزاحمت المصلحتين يقدم أعظم المصلحتين. هذه فائدة من فوائد هذا الحديث من الفوائد كذلك. أنها دليل على قاعدة أن الأمر إذا ضاقت تسع لأن في هذه الحادثة كانت تحقيق لفرج ومخرج لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم استعظموا أن يرد المسلم الذي خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة أن يرد إلى الكفار جاءهم أن هذا أمر عظيم على المسلمين ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في هذا سيجعل قال من وأخرج مسلم بعضه من حديث أنا قال الحافظ وفيه أن من جاء منكم يعني من بنود صلح الحديبية أن من جاء منكم لم نرده عليكم يعني من جاء من المسلمين إلى كفار مكة أنهم لا يردونه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاءكم منا ردتموه علينا فقالوا يعني لما أملأ المشركون هذا الشرق أو هذا البند قالوا أنكتب هذا يا رسول الله قال نعم قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا سيجعل سيجعل الله له فرجا ومخرجا من ذهب منا إليهم يعني من خرج من المسلمين ورجع إلى المشركين معناه هذا أنه ارتد عن دين الإسلام والمرتد حكمه حكمه القتل والمرتد أبعده الله جل وعلا لأنه ابتعد عن دينه فالله جل وعلا يبعده من رحمته كذلك وله جزاء عند الله تبارك وتعالى عظيم المرتد عن الإسلام أبعده الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أما من جاءنا منهم ورددناه إليهم للعهد ولي الشرط لأجل هذا العهد الذي عاهدناهم عليه ولأجل هذا الشر الذي قبلناه منهم واتفقنا عليه فسيجعل الله له مخرجا الذي خرج من المشركين من عند المشركين خرج مؤمنا بالله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى مع المؤمن وإن ضاقت عليه السبل واشتد عليه الأمر فإن مع العسر يسرا والله جل وعلا يبتل المؤمن ويبتل المؤمنين بأنواع من المحن بل إن حكمة الله تبارك وتعالى قضت أن أشد الناس بلاء هم أفضل الناس عند الله أشد الناس بلاء الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يشتد بهم الأمر وتضيق عليهم السبل ثم بعد ذلك يأتيهم الفرج من العلي القدير جل وعلا الله جل وعلا يمتحننا ليرى صبرنا ليرى لجوءنا إليه وتضرعنا بين يديه هل نحن نحقق العبودية في حال الصراء فحسب أم أننا نعبده تبارك وتعالى في الصراء والضراء على كل حال هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده فالله تبارك وتعالى يجعل للمؤمن فرجا ومخرجا وقد جعل الله جل وعلا للمؤمن فرجا ومخرجا أول من طبق عليه هذا العهد هو أبو بصير رضي الله تعالى عنه وقصته عظيمة كذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل المشركون على أثره من يرده إليهم أرسلوا اثنين منهم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا يخالف الشر ولا ينقض العهد أول الناس وأعظم الناس وفاء بالعهود هم المؤمنون وهذه الأمة أمة وفاء ليست أمة غدر كأمة اليهود اليهود معروف عنهم أنهم أمة غدر وخيانة وظلم جمع أنواع الشرور كلها. أما أمة الإسلام، أمة الخير والرحمة، أمة الوفاء، أمة الوفاء، فأرسله معهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما زلزل هذا الرجل، ولا رده عن دينه أبداً. هذا أمر الله وعلم أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام هو حكم الله جل وعلا استسلم لهذا الأمر ورجع معهم في الطريق جاءته فكرة مدام أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رده لأجل العهد ومدام أن النبي صلى الله عليه وسلم رده قد وفى بعهده معهم وهو الآن ليست ليست عليه ولاية من كافر موش تحت والمؤمن ليست عليه ولاية كافر حتى المرأة إذا كانت من عائلة كافرة أسلمت أبوها إذا بقي على كفره وشركه لا يكون وليا لها لأنه لا ولاية لكافر على مسلم بحيث أنه لا يجوز أو لا يصح أن يزوجها أو ما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا. كذلك في وسط الطريق جاءت فكرة أنه يقضي على الرجلين فكلم واحدا منهما يعني عن سيفه كأنه أعجب به قال سيفك ما شاء الله وهذا المشرك هذا أبله مغفل قالوا نعم هذا فعلت به كذا وكذا وقتلت به كذا وكذا وأعطاه إياه قال له شوف شوف كيفاش مصنوع فقضى عليه أمسك السيفة مبصر وقضى عليه قتله به بسيفه الثاني شاف الأمر شرد هربا إلى مكة أو إلى المدينة عرب إلى المدينة التجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجع أبو بصير كذلك إلى المدينة ثم لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن ينقض عهده مع المشركين ترك المدينة وذهب إلى الساحل يعني وحده در در دولة وحده لأنه إذا ذهب إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر ولا ينقض العهد إذا رجع إلى المشركين يقتلونه فجلس في هذا المكان وحيدا ولكن الله جل وعلا جعله سببا لغيره فكل من أسلم وأراد الخروج من مكة إلى المدينة يذهب إلى أبي بصير يذهب إلى أبي بصير فأصبح مجموعة عصابة تلك العصابة أصبحت تهدد مشركي مكة مثل ما يقول الآن أمن مشركي مكة أمن فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عادل هذا البند هذا لا نريده ما نقض النبي صلى الله عليه وسلم عهده معهم والشرط كان من إملائهم ولكن الله جل وعلا جعل لهم فرجا ومخرجا فتحقق هذا الأمر وهذا الوعد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العطاب المؤمنة من أصحابه الكرام الذين خرجوا وفروا بدينهم من المشركين ففي هذا تحقيق للفرج لكل مؤمن بكل مؤمن التزم أمر الله جل وعلا وسار على نهجه وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام إلا والله جل وعلا يجعل له مخرجا وفي كل أمر من الأمور وفي أي شأن من شؤونه ولكن الواجب على المؤمن أن يكون مطمئنا لهذا الوعد وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن يصبر ويثبت على الأمر فإن الله جل وعلا لا يخلف وعده أبدا من فوائد هذا الحديث كذلك أن فيه فائدة متعلقة بغاية المشركين مع المؤمنين دائما وأبدا أن الكفار يسعون دائما وأبدا لصد الناس عن سبيل الله شوف إلى ذلك الشرف والاجتهاد منهم ما هي غايةه من كفار مكة ما هي غايةه صد الناس عن سبيل الله صد الناس عن سبيل الله وكذلك غيرهم من جميع من الكفر يسعون في الأرض فسادا وأعظم فسادهم صد الناس عن سبيل الله جل وعلا يريدوهم على ملتهم وعلى كفرهم وعلى شركهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ملتهم كفر وضلال وباطل إذا كنت على هذه الملة يرضون عنك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا حتى يردوا أهل الإيمان عن دينهم يتركوا هذا الدين هذا كيدهم وهذه خططهم وهذه مناهجهم قديماً وحديثاً قديماً وحديثاً الآن من الكفر كلها تتمال وتجتمع لصد الناس عن سبيل الله لمحاربة شرع الله جل وعلا ودينه بأنواع من المكر والخديعة ومع الأسف الشديد أن الكثير من هذه الأساليب والخطط يقنعون بها الكثير من ضعفاء الدين والإيمان بل حتى من ضعفاء العقول فيصدقونهم في ذلك أنظر الآن علم الإسلامي كله يصدق الكفر أنهم ملة الحرية وأنهم أصحاب العدالة والمساواة أقنعوهم بالديمقراطية الكافرة الفاجرة أي حرية يعتقدونها وأي مساواة يطبقونها يساوون بين المؤمن والكافر يساوون بين الناس جميعا والله لا يفعلون ولن يفعلوا أبدا يعلمون ويعتقدون أنه ولا يهدأ لهم بال إلا إذا حققوا هذه الغايات ولن يحققوها بإذن الله جل وعلا ولن يحققوها بإذن الله تبارك وتعالى لأن هذا وعد كذلك من وعده جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مكرهم بدأ ليس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من بعثة كل الأنبياء اليهود بنو إسرائيل عرفوا بمحاربة الحق ودين الحق عرفوا, عرفوا بقتل الأنبياء عرفوا بتحريف الرسالات عرفوا بمخالفة أحكام الله والتحايل والتلاعب فيها على مر تاريخهم الأسود ألم يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كانوا يكذبون الأنبياء وأنهم كانوا يقتلون الأنبياء أي أمة أشر من هذه الأمة أمة تعرف أو لا تعرف إلا بهذه الخصال الذميمة تقتل أنبياء الله جل وعلا وكذلك يفعلون إلى قيام الساعة حتى يقيد الله جل وعلا في هذه الأمة الطائفة الموحدة الطائفة المنصورة التي تستعصي شف... شفعتهم من على الأرض ولا يبقى منهم أحد حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهود ورائي تعال فاقتله الله أكبر هذه بشرى عظيمة لهذه الأمة وستتحقق هذه البشارة بإذن الله جل وعلا ويتحقق نصر الله جل وعلا هذا ولكن بالطائفة المؤمنة الموحدة موش العلمان اللي ناديه الشجر والحجر يا علماني يا مشرك يا محارب يا محارب الدين أبداً ليس الشيوع الذي يناديه الحجر والشجر إنما ينادي الموحد يا مسلم يا عبد الله لم يذكر لقبا آخر أبداً النبي عليه الصلاة والسلام لا قومية ولا شيء من هذه الجاهليات. ما قال يا فلسطيني ولا يا أردني ولا يا مصري يا مسلم يا عبد الله لأن الأمة لما تركت هذه الرابطة وهذا الولاء العظيم الذي رفعنا الله عز وجل به الولاء لدين الله جل وعلا. الولاء لرابطة التوحيد تركنا هذه هذا الولاء واستبدلناه بأنواع الجاهليات الأخرى أصابنا ما أصابنا وما سيصيبنا من أنواع الهزائم الله جل وعلا ينصر الأمة الموحشدة أولا الموحدة المتحدة على كلمة واحدة على كلمة الحق على كلمة التوحيد والله جل وعلا قد يصيب الأمة ويصيب الأمة بأنواع من المحن لعلها تراجع نفسها وترجع إلى ربها جل وعلا ترجع إلى ربها تبارك وتعالى تقف على أسباب الهزائم فتعالج الخلل وتصحح الخطا، وتعود إلى الله جل وعلا ومن تاب تاب الله عليه وإذا عادت عاد وعد الله تبارك وتعالى وتحقق نصره المؤزر. وسيتحقق بإذن الله تبارك وتعالى. قال سيجعل قال سيجعل الله لهم فرجا ومخرجا وتحقق وعد الله جل وعلا في هذه الطائفة المؤمنة وكذلك في كل من فوائد هذا الحديث كذلك وهذا من المسائل أو بالأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية. أن الإمام هو الذي يقرر المعاهدات أن الإمام إمام المسلمين هو الذي يقرر المعاهدات لأن هذا أمر ليس من الأمور الفردية أو الشخصية هذا من الأمور العامة والأمور العامة دائما ترجع إلى إمام العامة إلى إمام العامة إمام المسلمين هذا الذي يقرر هذه الأمور الجهاد من الأمور العامة الجهاد لا يكون إلا بإمام انظر الحكمة الشرعية في هذا الأمر العظيم لا يكون إلا بإمام إمام ما هو إمام هو يجي يقول يجي إنسان مثل ما هو حال الناس اليوم ما صد عن سبيل الله في هذا الباب اجمعني إمام إن الصبر هو إمام ويلا إمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين تجتمع عليه كلمة المسلمين وأهل الحل والعقد منهم الكبار فيهم علماء الأمة فقهاؤها كبارها عقلاؤها هؤلاء يجتمعون على رجل منهم ليكون إماماً للمسلمين الجهاد لا يكون إلا وراء الإمام الذي اتصف بهذه الأوصاف وتحقق بها فالأمور العظيمة والأمور الهامة والعامة التي تكون في الأمة يقررها الإمام يقررها الإمام فالمعاهدة بيننا وبين الأمم الأخرى يقررها الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر ووافق على بنود هذه المعاهدة وإن كان في بعضها وإن كان في بعضها أن بعض أصحابه كأنهم كرهوها كأنهم كرهوها ورأوا أن فيها دنيا في دين الله جل وعلا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها الشكمة والمصلحة العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن سائر الأئمة من بعده لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان هو الإمام وهو النبي والنبي يوحى إليه والنبي يوحى إليه في بعض المسائل النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه أن هذا ليس من باب الوحي مثلا في بعض غزواته ولهذا من أدب الصحابة أنهم استأذنوا منه هل هذا وحي أوحاه الله إليك أم هي الخطة والحرب؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الخطة والحرب أدلوا بدلوهم قالوا يا رسول الله أنو الأفضل في هذا الباب أن يكون كذا وكذا والله جل وعلا أمر نبيه بهذا وهو النبي المعصوم وشاورهم في الأمر النبي شاور وله من يشاور وله مستشارين وكذلك الصحابة من بعده أبو بكر وعمر حتى أن عمر من الصحابة من الصحابة صحابة كان عمر لا يرسلهم مع الجيوش يتركهم عنده يحتاجهم لأمر لهذا الأمر للمشاورة لا يخرجون إلى البلاد الأخرى وهذه فيها مطلحة عظمة فلا بد من التفريق بين هذا وهذا ولهذا الإمام بعد كل إمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام أسوته وقدوته هؤلاء الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون يستشيرون ويأخذون بأراء غيرهم ويرجحون الآراء السديدة في هذا الباب أبو بكر أشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه في جمع القرآن قال كيف يفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك شرح الله صدره لما شرح إليه صدر عمر أبو بكر رأى أن يقاتل مانعي الزكاة جاء عمر قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله قال والله لا أقاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وكان وقدم رأيه على رأي عمر ورأيه كان هو الأصلح والأصوب والأصح فالإمام له القرار ولكن قراره يكون بهذا بمشاورة من معه من العلماء من أهل مشورته ومن مستشاريه الذين يعينونه في هذا الأمر الجلل الأمر العظيم من فوائد هذا الحديث كذلك فيه فائدة سلوكية عظيمة يحتاجها المؤمن ويحتاج أن يطمئن أن يطمئن قلبه إليها وأن يتحقق بمعانيها ألا وهي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في البنود التي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين في من خرج من الصحابة إلى المدينة ووقع له ما وقع والله جل وعلا عوضه خيرا منه بعد ذات جاءه الفرج وجاءه المخرج من الله تبارك وتعالى ثم بعد هذا قال يعني هذه بعض فقط فوائد متعلقة بالموضوع أو بالباب وإلا فإن فوائد هذا الحادثة أو هذا الحديث كثيرة وكثيرة جدا ولو تفرغ من طلبة العلم أو من أهله لجمع هذه الفوائد والعبر والعظات المستفادة من هذه الحادثة أو هذه القصة أو هذا الحديث لا جمع في ذلك سفرا كاملا بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في نسخة عن عبد الله بن عمر ها؟ يا رحمك الله كان لدي عنده عبد الله بن عمر ها؟ ايه هذا تحريف صحيح صحيح عبد الله بن عمر هذا هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما أخرجه البخاري عليه رحمة الله جل وعلا هذا الحديث يعني مناسبة هذا الحديث مع الذي قبله جلية واضحة الحديث السابق فيما تعلق بصلح الحديبية وهي معاهدة من معاهدات النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في ذا الحقنا اليهود بهم و الحديث الذي بعدها متعلق بالوعيد الشديد في من تعرض لمعاهد في من تعرض لمعاهد يعني تعرض له بقتله بقتله هذا فيه وعيد شديد قال من قتل معاهدا أو معاهدا من قتل معاهدا يعني المعاهد هو الذي تعاهد معنا او تعاهدنا معهم وهذا المعاهدة ما تكونش بين واحد تكون بين طائفة وطائفة يعني بين جماعة بلد بين ام وامة شعب وشعب بلد وهكذا يعني كل فرد من هؤلاء لا بد له أن يحترم هذه المعاهدة الأمة كلها الأمة أمة الإسلام أمة الوفاء بالعهود واجب عليها أن تلتزم وتحترم هذه المعاهدات وهذا العهد ولا تتعرض لمعاهد يعني من دخل تحت هذه المعاهدة ومعلوم أن أن المشركين في هذا الباب على ثلاثة أقسام فيهم المعاهد وفيهم الذمي وفيهم المستأمن معاهد مستأمن ذمي يعني ذمي أهل الذمة وش الفرق بينهم يتفقون في أمر ويفترقون في أمر يتفقون أنهم أن جميعهم معصوم دمه وماله وعرضه ك المسلم، ويفترقون في في حقيقة أمرهم أو في تعريفهم. المعاهد يختلف على ذم ذم يختلف على المستأمن. فرض هذه ذكرت يعني تفضل الأخ مونير. نورك الله. هاه؟ هاه؟ يطلب الأمان. يعني كل واحد يطلب الامان انقول انه مستأمن لا لا تسألتك سؤال كل واحد يطلب الامان انقول انه هذا مستأمن في بلاد المسلمين يطلبو انقول انه مستأمن دكت دكت دكت Ho دك تتنبه هل كل واحد يطلب الزواج انقول انه متزوج لا لا ها يعني يطلب ويعطى، هاك داك المتزوج يطلب ويعطى، يطلب الامان فيعطى الامان سواء اعطاه اياه امام المسلمين او اعطاه واحد من المسلمين يكون بذلك مستأمن طيب هذا الاول احسن الثاني أحسن الذمة أهل الذمة هم المشركون الذين يبقون في بلاد الإسلام بعد فتحها وأبو الدخول في الإسلام ويدفعون الجizia يدفعون الجizia ما إيش غرامة يدفعون الجizia مقابل أو مقابل ما يتمتعون به في أرض الإسلام. من حفظ الحقوق ومن الامن والامان فيها يدافع عنهم وتحفظ اموالهم واعراضهم وكل شيء يدفعون الجزيه هذا الذمي يسمى هذا الذمي والثالث المعاهد او المعاهد هو هذا الذي ذكرناه من دخل مع المسلمين في عهد في عهد بأن مثل المعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة بأن توضع الحرب بينهم مدة عشر سنين وما إلى ذلك من البنود المتعلقة به قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح وممكن تجدون في بعض النسخ لم يرح ها؟ هذا هو الصحيح لم يرح رائحة الجنة يعني لم يجد رائحتها الجنة كما وصفها الله جل وعلا وأصحاب اليمين كيف سيء الآية فروح ورايحان الجنة دار الخلد ودار النعيم من النعيم فيها أولا المؤمن يتنعم فيها بكل أنواع النعم، بكل أنواع النعم التي تعرف عليها في الدنيا يجدها في بالجملة، نعم يجدها ببب برائحة شمه، نعم يجدها ببب بب بب بب بب بب بب بب بب بب الذي وليأذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر نعم السماع يسمع أنواع الأصوات العذبة الطيبة نحن الآن الناس الآن يجدون بعض الأصوات اللي تشبه نهيق الحمر او نباح الكلام بعض الآن بعض الغناء الان انتشر بين الناس هكذا يعاولوا صراخه وناس يطربهم هذا ويروحوا مع ان صلى على دوج الحب والعافين الشيطان حقيقة رقية الشيطان حقيقة الغناء هذا الغناء اللي بعض الناس يا ذا الا أن يعصم لها جل وعلا به في أول يوم من أيام فرحه نحن الآن الفرح بالالف واللام للعهد يعني الزواج فرح الإنسان يفرح بزواجه غش ظنيت ظنيت راح تضيف لنا حاجة في الزو... فرح الزفاج شو ظل شو ظل مانش شو ظل طيب قال لم يرِح رائحة الجنة وإن ريحها وإن ريحها لشدة ما فيها من هذه من هذا النعيم لا يوجد من مسيرة أربعين عاما من مسيرة أربعين عام يجد الإنسان رائحة الجنة رائحة ما في الجنة ثمارها فيها روائح أشجارها أزهارها أهلها كل شيء فيها ذو رائحة رائحة طيبة تأخذ بي من فوائد هذا الحديث أولا فيه هذا الوعيد الشديد فيه الوعيد الشديد في من قتل معاهدا فيه دليل أن أن العهد عاصم أن العهد مثل الأمان يقال العهد عاصم وكم بقي العشاء مردين ما عليك نبقى بسرعة نكمل فوائد الحد حتى نبدأ في باب جديد للحلقة القادمة من فوائده كذلك تحريم قتل المعاهد وأنه كبير من الكبائر وأن قتله كبيرة من الكبائر، والتحريم بطبيعة الحال تحريم تحريم قتله بغير حق أما إذا كان بحق فهو كالمسلم المسلم معصوم الدم، ولا يجوز قتله بغير حق بحق يجوز ذلك بل يجب ذلك آه؟ كأن يقتل او كأن يرتد عن دينه ويترك الجماعة او كأن يذني وهو محصن من الفوائد كذلك ان للجنة رائحة ان للجنة رائحة وانها يعني الرائحة من نعيمها وقد اختلفت روى فيه اربعين عاما وفي حديث سبعين عاما واختلفت أقوال أهل العلم في هذا يعني الفرق بينهما منهم من قال أنه يرجع إلى المشموم يعني الروائح في ذاتها تختلف من رائحة إلى رائحة ومنهم من قال يرجع إلى الشام يعني الذي يشم هذا ممكن حاسة الشم عنده أقوى من الثاني أو ما إلى المهم هذه أقوال المهم إحنا وردت بهذا وذاك إذا صحت هذه الروايات كلها نقول بهذا وذاك يعني أربعين وسبعين وفي هذا الحال يؤخذ بالأقل مدام الأربعين هو الأقل فهو الجامع بين الأمرين والله أعلم هذه بعض توائد هذا الحديث ونختفي بهذا وأهم شيء في هذا ومناسبة إراد الحافظ لهذا الحديث هو تحريم قتلي المعاهد بعد هذا جاء باب أو يأتينا باب السبقي والرمي باب السبقي والرمي نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا ألا إذا نستغفروا فأتبوا لي سبيكم بارك سبيكم بارك